قال هل آمنكم عليه إلا إلا إلا كما أمنتكم على أخي من قبل فالله خير حافظ فالله خير حافظ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 ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تعتون موثقا من الله لتاتنني به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 وадخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكر إلا لله من الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث ومرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا, إلا حاجة في نفس عقوب قضاها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 قال إني أنا أخوك فلا تمتيس فلا تمتيس بما كانوا يعملون